بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الثاني من أولياء العاقد وصي الاب أنا لم أجد هذا البحث لا في المكاسب ولا في الكتب المكتوبة تحت عنوان شرح المكاسب أو تحت عنوان التعليق على المكاسب ما وجدت هذا البحث وأظن أن السبب في ذلك أن المسألة تكاد أن تكون من ضروريات الفقه ولهذا كأنما ما رأى حاجة إلى بحث في حين اني أحس أن هناك حاجة إلى بحث صح المسألة أنا ما أعرف أنه تكاد أن تكون من مسلمات الفقه أو من ضروريات الفقه لم يختلف في ذلك اثنان في مسألة أنه وصي الأب الولاي على الأطفال وعلى, ال... وعلى أموالهم ولكن قد يقع الكلام الصحيح هو أصل المطلب من واضحة الفقه لكن مع ذلك أنا أحس أنه ينبغي أن ندرس روايات الباب لأنه قد يقع شك في الإطلاق في التقييد عليكم السلام ورحمة الله في أنه هل حاله حال الأب؟ القلنا أنه ما مشروط بالمصلحة يكفي عدم المفسد مثلا هذا نفس الشيء أو لا مشروط بالمصلحة وما ما شابه ذلك من من الخصوصيات اللي قد تترتب؟ صح هو وغوري من ضروريات الفقه لكن هذا لا يغنينا عن مراجعة روايات أهل البيت عليهم موسى والسلام. عليكم السلام ورحمة الله الروايات أذكر عدلا من الروايات وما أدعيها من الاستخصاء الكامل قد تحصلون أنتم على روايات أخرى أذكر اولا موثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل اوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذنى له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم فقال لا بأس, لا بأس به من أجل أن أباهم قد أذن له في ذلك وهو حيون هذه الرواية أظن إحنا بحثناها حينما كنا نبحث ولاية الأب أظن أن هناك بحثناها على كل حال أنا أنضيكم مصدر إذا ترجون أطلع من الوسائل أنا جايب إياي الوسائل وإذا لا فيما أذكر أننا بحثناها وأنضناكم مصدر فيما أذكر هالشكل اذا تدون مصدر الآن أنا جاي والكتاب وإياي وأطلق وإذا لا لا المصدر الوسائل مجلد المجلد التاسع عشر بحسب طبعة آل البيت اثنين وتسعين من كتاب الوصايا الحديث الأول صفحة أربعمية وسبعة وعشرين هذا المصر تودون أغرام المكان الوسائل حتى أغراب النفط هنا إن لم نفتي بجواز إذن الوصيب المضاربة من دون الإذن الخاص بها من الآن هذا قد يكون من حق احد ان لا يفتي بجواز أن الوصي هو حق أن يضارب باموال الأطفال أو يأذن لمن يضارب لأن الرواية هالشكل عبرت قالت لا بأس به من أجل أن أباهم قد أذن له في ذلك يعني ما اكتفت الرواية في توضيح جواز ذلك بمجرد أنه هذا وصي وصي دا, دا يعمل مضاربة أو دا يأذن بالمضاربة ما اكتفت بهذا إنما عبرت هالشكل من أجل أن أباهم قد أذن له في ذلك وهو حي اذا فلو ان الوصي ابتداءان من دون إذن خاص من قبل الاب المرح لو اراد انه يعمل المضاربه لعله مجاز فليكن لن هذا ولكن على كل حالين صدر الروايه واضح في ان السائل مفروغ عنده اتكازان ان وصي الاب قيم وولي ولو بحدود البيع والشراء سلده البيع والشراء الاعتياديين فان السائل هكذا لا يقول سئلة عن رجل اوصى الى رجل بولده وبمال له هذا كان من مفروغ عن ارتكازا يدري أنه من حق الاب أن يعين وصي والإمام ما ردع عن ذلك ما قال لا هذا غلط إلى الأب ما لحق أن هو الأب هو ولي أما أنه له حق أن يعين وليا بعده لا مثلا الإمام ما ردعه عن ذلك فلا اشكال في ان الرواية في ان الوصاية على الاولاد الصغار واموالهم وصرف مالهم عليهم من قبل الوصي هذا كان فتش مركوز وقد اقره الامام عليه الصلاة والسلام اقرر السائل في هذا الشيء المركوز عنده وما ناقشه. نعم حينما نريد أن ندقق في معنى هذه الرواية لا نرى في الرواية إطلاقا لفرض عدم صلاح عدم لحاض المصلحة بينما في الأرض قلنا فيما مضى أنه حتى لو لم تكن مصلحة ما دام لا تكون مفسدة الاب إلى ولاية هنا هالرواية ما بيجي اطلاق لان الرواية لم ترد ابتداء لبيان ولاية الوصي حتى نفترض انها مطلقة تشمل حتى فرض عدم المصلحه لم ترد ابتداء في هذا وانما استفدنا هذا من باب ان الامام لم يردع السائل عن اصل ارتكاز ولاية الوصيحة المقدر فلا اطلع لا لابد ان نفسر على القدر المتيقن القدر المتيقن هو فرض لهذه المصلحة كذلك هم فرق اخر استخرج من منانه كذلك مساله لو كان الجد حي الاب ميت واوصى يعني جعل له وصيه والجد حي هل نتمسك باطلاق هذه الروايه لاثبات ان الوصي له رغم وجود الجد ايضا لا من ايضا نثم باطلاق هذه الرواية ايضا بنفس النقطة يعني ان الرواية لم تكن هي ابتداء بصدد اثبات الولاية للوصي حتى نقول الخوة. الرواية مطلقة اثبات الولاية للوصي في عرض الجد كما ان الاب كان في عرض الجد كأحدهما في عرض الاخر كان وليين هذا هو الوصي مالف في عرض الجيل خب الرواية لم ترد بصدات بيان ولاية الوصي حتى نفهم منها كذا اطلاقا انما الرواية عرفنا منها ولاية الوصي من باب ان المرتكس في ذهن السائل هذا كان ولم يردعه الامام اكثر من هذا الموقف وهذا في الاطلاق والجد هو ولي من الطبقة الأولى الطبقة الأولى من الأولياء عباره على الأب والجد على ما مضى في بحثنا السابق فمع وجود من هو من الطبقة الأولى من الولاية تصل النوبه إلى الوصي اللي هو يقينا طبقة ثانية ما معلوم ما ثابته مع الحديث هذا هم جانب ثاني نثبت في المقام الجانب الثالث الذي أثبته في المقام هو أنه لو فرضنا عكس ما في هذه الرواية في هذه الرواية المفروض به أن الأفعى وصيا والمتى كمن مثل ما قلنا فرض عدم وجود الجد الجد ما موجود الاب موجود معين وصي الان خل نعكس الاب ما موجود ميت وكان الجد هو الذي يدبر امور الاطفال ويصرف اموالهم عليهم ثم الجد حضرته الوفاه فعين وصيا فهل تنفذ هذه الوصايا او لا خب مورد الرواية كان ان الابعين وصيا مورد الرواية هذا كان يعني فرغ رجل اوصى الى رجل بولده وبمال له. صحب معاني الجدهن الأحفاد ول لكن لا شك أن العبارة رجل أوصى إلى رجل بولدي معناه العرفي هذا يعني ول المباشرين فمورده الأب الآن نعكس نفترض أن الأب ما موجود كان ميت والجد هو الموجود فأوصى وصية نافذه أو لا أي وصية على الأولاد على الأحفاد وأموالهم. هذا الظاهر أنه نقدر نحل هذا يعني نقدر نصل إلى نتيجة في هذا الفرق الثالث الذي عنوانته بواسطة ما مضى من صحيحة علي بن جعفر التي. ذكرت حقيه الجد من الاب الجاريه معللتا بانها واباه للجد في روايه لي استفدنا منها ايضا في ابحاثنا السابقه هنا هم نقدر نستفيد خب هذه الروايه الاولى الرواية الثانية مما يمكن أن نستدل بها على ولاية الوصي صحيحه العيس بن القاسم عن, عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها قال إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته إن كانت قد تزوجت قال إذا فقال إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها هذه الرواية أظن قبل هذا ما كنت قارية عليكم هذه الرواية المجلد التاسع عشر، باب خمسة وأربعين من الوصايا، الحديث الأول، صفحة ثمانمائة وستة وستين. محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى عن العيصم القاسم السنة الصحيحة لا غوار عليه. أن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن اليتيمة متى يدفع لها مالها؟ قال إذا علمت أنها لا تفسق ولا تضيع، فسألته إن كانت قد تزوجت؟ فقال إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصية عنها. هذا انقطع قطع الشاهد هنا انقطع قطع ملك الوصية عنها. إذن قبل ذلك قبل البلوغ وقبل الرشد ملك الوصي ثابت عليها وهذا معنى بلاة الوصي همقول هل إلى إطلاق لفرض عدم المصلحة طبعا لا لأنه الامام لم يكن ابتداءا بصدد بيانه ولاية الوصي وانما كان فرض الراوي انه كأنما كان مفروض في المورع الروايه ان هناك وصي الوصي اش يسلم المال الها الامام قال خل يسلم المال الها حينما يعلم انها لا تفسد ولا تضيع فإذا بلغت ورشدت وبالاخص إذا تزوجت انقطع ملك ملك عنها فأيضا إطلاق ما إلى بالنسبة لما إذا لم يكن في في غير دائرة المصلحة ما إلى إطلاق. الرواية الثالثة من الروايات التي يمكن يستدر بها على المقام يعني على ولاية الوصي هذه ما ورد عن أحمد بن محمد بن عيسى أيضا المجلد التاسع عشر باب 47 من الوصايا الحديث الوحيد في الباب صفحة 3071 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد ابن إسماعيل عن أبيه قال سألت, سألت الرضا عليه السلام عن وصي أيتام يدرك أيتام وصي أيتام يعني المفروض المفروض لدى السائل أن الأب معين وصي عليه وصي أيتام وصي سوي بالنسبة لي. للأموال يقول يصرف طبيعي واضح يصرف عنه عن وصيه أيتام يدرك, يدرك أيتامه يعني هذا الوصي موجود أيتامهم أيتامه أدركوا يعني بلغوا يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم يجي هذا الوصي لهم يقول أنتم أنا إلى الآن أعملت الولاية عليكم على أموالكم لأنكم اطفال كنتم الان أدركتم هك هذا أخذه أخذه مارك في عليه هم يقولون لا ما لنا لا نأخذ الأموال أنت أبونا خل خال أموالنا بيدك احنا ما نريد نأخذ ابقى أنت اصرف علينا هذا الشيء يعني يجب عليه أن يبقى. قال عليه السلام يرد عليهم ويكرههم عليه. هو إلى حظ أن طبعاً يرد عليهم ما مقصود أنه يجب أن يجب إذا توافقوا بيناتهم فدول الأطفال لم ما كبروا وقالوا احنا راضين بتصرفك أنت. انت اخذ فعلني ذا كم قارن خدمتك هذه الرواية مثل ان تحرم هذا الشيء المفهوم من ذلك من الرواية قرفا هذا انه هو ضاجر ما يريد يقول الى الان انا اشرف عليكم الان بعد شنو انتم كبار يقول عليه السلام يرد, يرد عليهم ويكفههم علي هذا هذا واضح في نفوذ وصايه وصي الاب وايضا واضح انه لا إطلاق له لغير فرض لحاجه المصلحه لان الامام لم يكن بصائر بيان ولايه الوصي وانما السائل فرض انه وصي أيتامين هذا فرض سائل فالاطلاق حملي فلا زال هذه الروايات لا زالت هذه الروايات تدل على النفوذة وصاية من قبل الآب وفي حدود دارة المصلحة مو مجرد عدم المفسد يا ذا هذه الرواية البحث الذي يقع فيها بحث سندي يبقى هذا البحث ذلك الرواية رواها المشايخ الثلاثه رحمه الله عليهم الصدوق والكليني والشيخ محمد ابن علي بن الحسين هذا الصديق باسناده عن احمد ابن محمد ابن عيسى انس سعد ابن اسماعيل عن ابي الكليني يقول محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد يقصد احمد ابن محمد ابن عيسى هو عن سعد ابن اسماعيل عن ابي الشيخ يقول باسناده عن احمد ابن محمد يعني احمد ابن محمد ابن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبي فإلى أحمد بن محمد بن عيسى كل المشايخ الثلاثة أنهوا سندهم إلى أحمد بن محمد بن عيسى ولا إشكال في كلها الأساني لا سند الشيخ الصدوق، ولا سند الكليني ولا سند الشيخ الطوش إنما المشكلة في سعد بن إسماعيل عن أبيه سعد بن اسماعيل عن أبيه لو بقينا على هذا الطاهر سعد بن اسماعيل ما ما ورد دليل على توثيق سعد بن اسماعيل وكذلك أبوه اسماعيل هم ما ورد دليل على توثيقه ولكن أنا اريد ان ابدي قرينه على دعوة ولم اجد من يذكر هذه القرينه اشرح لكم طالعوا يشوفوا ان كان صحيحا حتى نقبل بصدد تصحيح سند هذا الحديث انا اريد ان ادعي ان سعد بن اسماعيل عباره عن سعد الاحوص واسماعيل عباره عن اسماعيل ابن سعد الاحوص يعني اسماعيل ابوه سعد ابن سعد وهو الاحوص الاسماعيل اسماعيل هنا عباره عن اسماعيل الاحوص ابن اسم سعد سعد ابن اسماعيل ابوه اسم سعد يصير سعد ابن اسماعيل ابن سعد خب. سعد ابن سعد الاحواص هذا ثغر سعد ابن سعد الاحوص ثغر وعندنا دليل على وطفته نص عدنا نص على وطفته فأرد الدعي أن هذا هو ذاك لأنه كثيرا ما ينسب الحفيد إلى الجد فورد بعنوان سعد بن إسماعيل ما ورد توثيق لكن ورد توثيق إليه بعنوان سعد بن سعد الأخوص أيضا أبوه وهو إسماعيل بعنوان اسماعيل ما وارد بعنوان إسماعيل فقط من دون ذكر اسم الاب ما وارد توثيق له لكن اسماعيل بن سعد الاحوص إلى توثيق فيتم متسند والقرينه على ذلك هذا هو القرينه بشكل نسج خميس. ننسوش جرار لقرينة القرينة على ذلك في هذه ما وجدته في الكاف لاحظوا شوفوا هذه القرينة تامة أو أنه لا لا يعدو أن لا تعدو أن تكون حكسا had ze een reden het Al-Kavine Hadi, al وحده روايات نفس روايات طبعا غير روايتنا هم. ما ناخذ من روايتنا ليس روايات رواه الكليني رحمه الله في المجلد السابع من الكافي كتاب الوصايا باب النوادر روايه وعشرين و24 و25 صفحه ست ثلاثة وستين وأربعة وستين بحسب طبعة الأخندي الرواية هذه محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى يعني إلى نفس هذا أحمد بن محمد بن عيسى الذي قالنا أن كل المشايخ الثلاثة أرجعوا سندهم في هذا الحديث إلى أحمد بن محمد بن عيسى هو ذاك هو... محمد بن ياحيو عن احمد بن محمد بن عيشاء عن سعد بن اسماعيل بن الاحواص هنا أنا مصرر سعد بن اسماعيل بن الاحواص عن ابيه يعني اسماعيل بن الاحواص سألت ابا الخسن عن رجل المساطن ما يخصني عن الرواية؟, الرواية بعدين رواية اربع عشرين هم نفس الشيء ثلاثة وعشرين كان كذلك اربع وعشرين هم عنه عن وعنه عن رجل أوصى وكذلك 25 وعشرين وعنه عن رجل اوصى الروايات ما اغرى لانها مو محل بحثنا الروايات ثلاثة كافي مو محل بحثنا تردون هذا عندكم المصدر طالب فهل هذا يكفي نقدر نثق ونطمئن أنا امين إلى ذلك نفسيا بس ما أري، أنتم أفطوني، أنت أقلل لكم، يك تكفي أو لا؟ إذا كفت هالقرينة، الرواية ستمو سرندت وإلا فلا. خب، تكملة الحديث نؤجله إلى غد إن شاء الله.